بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهنا العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا لما لا تفعلون تضرم قتل عن الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذي لنقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيانهم رسول وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذون لي, لي وقد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدر قوم الفاسقين وإن قال عيسى بن مريم يا دليل إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدينا من الثورى ومبشرا لرسول يأتي بعد اسمه أحمد انا نجا ابوهم بالبنيان بقانون هذا قانون هذا سحر مذي و من عمله يريد ان يسمع على الله الكريم وهو ال عائد الى والله لا ينذر الظالمين يريدون يغيو نور الله لهفان والله يتم نور يوم لو شرن هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشدون شدين أن نوها الحندكم هل أجل ثماتجاررة على علىنا فيجار ل جيكم من, من عذد الألياء فمنون بال الأ وون الصله ووتجان يون في سمييد الأ لأمو ثمأ وسيكون كلن يكون لهم يوم يسود سويدا لكم ذنوبكم ويغفر لكم كلات تجري من تحسن النهر في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخر تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى النظري من الحوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن ألصوا الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وشفر الطائفة فأيذنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين